وَأَظْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا أَصْحَابِ الْقَرْيَةِ إذْ جَاءَهُمْ رُسَلٌ إذْ أَرْسَلَ إلَيْهِ مُسْلِمٌ فَكَذَبُوهُمَا فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَعَزَزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوا إِنَّا إلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ قَالُوا مَنْ قالوا ربنا يعلم إن إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إن تقيهنا بكل إلمته له لنرجع منكم ولا يمسنكم ولا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 قم فاسمعون قيل ادخل الجنه فقال يا ليت قومي يعلمون بما وضر لي ربي ودع